ويترجح في نحو قولك كن انت وزيدا كالاخي ويضعف في نحو قام زيد وعمرو لم دو لم نديرها لم ندوسيرها مرجل احكام مفعول معه باسكت ذاك ويكا تعريفك كما الخند تفصيل دابه تعريفك وقيد كان مناقشه قدت احكام مفعول معه باسكت عندك مثال ديت ولكن مفعول معه بيت الذي غير مفعول معه هناك من يجب ان يكون هناك من لان ان يكون هناك من يجب ان او هناك من يجب ان يكون هناك الله وقد يجب النصب يكون هناك من يجب ان او كاتا ناتو نتو نصب نكي بونونا لا تنهى عن القبيح و اتيانه <تصفيق> البيبلي و معه بيبي لا تنهى عن القبيح يعني نهي لاشتي خلاب مكو تشكيت بيشكيت تون كامه ما نعيشي مع نويد و دروزبوا أبي توب مفعول معه ببيت نك عط في كي تسر أي ترجع لا تنهى عن القبيح إني لا تنهى عن القبيح ولا تنهى اتيانه شو أنا بيجون كأو كات تنعقد الدكتور سبيل روي معنا لا تنهى عن القبيح ولا تنهى اتيان القبيح إذا لا تنهى عن القبيح يعني لا تنهى إتيان القبيح لغير شرع وفرماني فكرة بلهم لا تنهى القبيح أقر أوج يو نكي نهيج نكيت ما نعيش مع نبي هذا في الشواء كاتك ما نعيش مع نبي هذا في الشواء أو كاتبه تواجب النصب مفعول معه بيبي بي. أمل مثالك كزور به ومنه قمت وزيدا قمت وزيدا اسوأزيد المفعول معه هو قمت وزيد ليه لا معناه هيك مشكل مشكلة كتانية بقول قمت يعني من هستم وزيد قمت وزيد منش هستم من زي دي قصة معناه هيك كتانية بقى من لرؤية صناعين نحوه لرؤية صناعين نحوه ناتو يعني بقول قمت وزيد عطف في كيت سرد ضمير قمت من هستان زيدش هستا او كاتاب مانعي الصناعي هيا قمت وزيد يا ومررت مررت بك وزيدا مررت بك وزيدا بكي مفعول بكي معطوف ابي بكي تمشي مفعول معه لبل مانعي الصناعي على الاصح فيه ما طبعا معه كون الخلاف أو مع وجود الخلاف أصح أو هل هالتي مفعول معه قمت وزيدا ومررت بك وزيد خبو إذا لتائرة تقيشتين عندك مثال هي معنعي شي معنوي هي وأدلي أكاد أبي بكيت مفعول معه يال معنعي شي الصناعي نحوي هي أبي بكيت مفعول معه لم حالته يا ما نعهب ما نعيشي مع النبيان الصناعي هبو أو كاتا مفعول معه جالي واشياء ويترجح في نحو قولك يعني أكريت مفعول معه بيت وأكريت معطوفيش بيت كن أنت وزيدا كالأخي كن أنت وزيد كن أنت وزيدا هذا أتواني مفعول معه بيت أتواني عطفي بيت بلام ويترجع في نحو قولك يعني راجح ويبقي وزيدا يعني قرينيك هي بفي قرنيك باش تسأل ويبقي مفعول معه يعني مفعول مفع يعني معطوف هند جارهش قرنيكني نمعنى هي نقرنيكش بالبشتيكش هي أبو أي بيت مفعول معه أو كاتم قام زيد وعمر أتوني <تصفيق> بلي قام الزيد وعمرا. بلى من البره وهيش معنيك نية معنيك ذي وهيش قريب نية كيجنيب حال بشتى ذي بيكيت المفعول معه ضعيف بيكيت مفعول معه بيكشي بيك عطف أصل عطف مشاركة في الحكمة كابو واجب واجب النصب من راجح النصب من ضعيف ضعيف إيش من أمس حكمك لمدو بأسك لمدو ذرة. بيا أفرمل الاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو في ما فيه ما في معناه ثلاث حالات. أو اسميك لدواء فعل يان لدواء اسمك هاتوا فيه معنى الفعل وحروفه طبعا. صح وهي أنه يجب نصبه على المفعولية. كاله على المفعوليه المفعول معه وذلك اذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي او صنعي اجر نكره بكفه عطف مثلا لا تنهى عن القبيح واتيانه واتيانه لا تنهى عن القبيح واتيان القبيح عطف ن معنيد فالاول كقولك لا تنهى عن القبيح واتيانه بو بو وذلك لان المعنى على العطف نعطف لا تنهى عن القبيح وعن اتيانه لا تنهى عن القبيح يعني نهي لقبيح مك ونهي لك قبيح قبيحك نابت وهذا تناقض واضح اما مانع كمانعي لديه شيء مانعي شمعنوي للروي اللغوي اشكاله جمع لبين او دونه يا نكره اگر لجمله كما اشتي هذا ودروس او كتا ابي واجبن نصب بيت على المحوليه والثاني, والثاني كقولك قمت وزيدا ومررت بك وزيدا والثاني يعني الصناعي لمانع معنوي أو صناعي فالاول مثالي أول بمعنوي بم. والثاني كقمت وزيدا ومررت بك وزيدا أما الأول اما الاول ما من المثالين كلمه اما الاول من المثالين ما قمت وزيدا فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل مقاعدة خيراً ما أن أمهلاك الله أعلم. لا يجوز العطف على الضمير المرفوع قمت تاك ضمير كيش مرفوع متصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل يعني قمت انا لكن اوهبوا اي مشكلة نو كابوناتوان ان اطف بكين لدواي ضميديش مرفوعي متصل إلا بيتش بكين إلا ابي ضميديك بين منفصل توكيلي ضميديك امان بوك بلينشي قمت انا وزيدون انجاتوانش بكين اطف كابو ايستمانعك ان ما نعيش مع النبي ان الصناعية ما نعيك الصناعي إذا روي صناعي نحوي كلمه كلمة كثير ضميدي في متصل مرفوع كقوله تعالى لقد كنتم أنتم لقد كنتم أنتم وآباؤكم تماشى آباؤكم مرفوع معطوف <تصفيق> معطوف فلسدش سر ضميدي في متصل كتاي كنتما كنتم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 إلا بإعادة الخافض ناتوانين عطف شبكين السيد ضميليش مجرورة إلا أبي حرف جركة دباركين و. كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون ناتوانين وعليها والفلك أبي حرف جركة دباركين وعليها أبي حرف أبي أفموس بك حرف بنونا بك بنونا بك بك و زيد بك و بزيد بك و بزيد بك و بزيد بك و بزيد بك و بزيد كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون ومن النحويين من لم يشترط في المسالتين شيئا فعلى قوله يجوز العطف ولهذا قلت على الاصحفيهما شنك مع كون الخلاف مع وجود الخلاف لكن ترجيح داوتي حرل كما كمواجب النصبة ووتي بويوتي ومن النحويين شائع مشهور ومن النحويين من لم يشترض في المسألتين شيئا فعلى قوله يجوز العطف مسألتين مبسي عطف لسرشية ضمير مخفوض وعطف لسر ضمير مرفوع والثانية أما باسي ترجح المفعولية أكد أو بخير من واجب المفعولية واجب النصب والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف مفعول معه راجح به بس العطف وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لي كن أنت وزيد كذلك وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم يكون لازم أن يكون زيد مأمورا وأنت لا تريد أن تأمره كن أنت كن أنت أمر كده شيء أمر كده شيء أنت مخاطط كن أنت وزيد حطفت كد بسر أنت يا زيدانش بوبا مأمور زيدانش بوبا, بوبا مأمور به لازم أن يكون زيد مأمورا وأنت لا تريد أن تأمره وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كلاخ تو فرمان بمأكي وكو بلابا لأقل أو أقل عطفت كد أو كاتبتة كي أيوش أبتة مأمور به تو جملكت كد أصل سيّاقك كن أنت وزيدا كالأخي. تولغل زيد بو تول جل زيد وكبراه. تفرمان بتوها بس أو كمخاطب نيا مأمور به يا. بو يا ما أمقرين معنوية لذا ترجيح أو أكاد كمشاعرك في الحكم يبين ده. أمش مأمور به أو مش مأمور به. هذا راجع حكي مفعوليه مفعول معه هو <تصفيق> قال الشاعر فكونوا انتم وبني ابيكم مكان الكليتين من الطحال ايوا فكونوا انتم ايوا بني ابيكم يعني بلا كانت فكونوا انتم وبنو ابيكم نيا فكونوا انتم وبني نصب راجح على المفعوليه هنا بوشي اي ولا قال اوانه وابل يعني فرمان با ايو هاتوا لقال اوانه بوشو بن فكونوا انتم وبني ابيكم اشتواني بك تفكونوا انتم وبنو ابيكم فرمان با ايو فرمان با اوانه شاتو حدو ثاني فرمان تنفكر اوا بالان راجح اوي بتشبيبي مفعوليه مكان الكليتيني كليته وضم من الطحال. شن هردو كل كليات متعلقا بالطحال وحيون ديال هاي بطحال بالسفلاء. إيه <تصفيق> ولا قال براك أن تنا وهردو كلية كثر وكرشين تواكرط حالا. وقد استفيد من تمثيل بكون أنت وزيدا كالأخي. أن بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما وإلا لقلت كالأخوين وهذا هو الصحيح أرى لم مثالك هنا كن أنت وزيدا كالأخي كالأخي انما بعد المفعول معه يعني وزيدا وزيدا بس كالأخي على حسب ما قبله فقط زيدا كالأخي نيوت على حسبهما أنت وزيدا أقول وابوا يا أمانوشي كن انت وزيدا كالأخوين يعني ما بس يا كانت لك جملة هي تماشي مفعول معه أكيد يقدان بوب مفرد حسابي كن أنت وزيدا كالأخي تو لقال زيد وقود برابن يعني تو لقال زيد وقود برابا، على وقود برابا، على لم مثال أي وشتيك ما بزبوه كمثال شوام هناوة، عليهم كن أنت وزيدا كالأخي أو ما لاستفادة كدوه، أنما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط، يعني بيش خدشية هروق أو مفردة مفردة يعني مفرد لا على حسبهما نك حسابي زيد كينو تشيش كين أو يبيع شيش كنتاج بيكنا كالأخوين وإلا لقلت كالأخوين وهذا هو الصحيح يعني بمفرد ومما نص عليه ابن كيسان والسماع والقياس يقتضيانه شلري قاعدين نحية كتشبيها تألي وكبراة لرؤية أويك وقت برعبه بعشت نوياه وكدو برعبن بس. شونك أصل أويكم وش شبه كيل برعيتي. لبرايتي كدو برعبن، وقت برعبن. سماعي شوها تو، قياس وابي وسمع شوابة أو بعشت وعن الأخفش إجازة مطابقتهما قياسا على العطف. الله لا أخفش شوها تو كأتوعني الأخويني. وعن الأخفش شيء اجازه مطابقتهما قياسا على العطف شلون العطف مشاركة اكيد لا باليرش هروبت وليس بالقوي يعني بهزنيه مقسيه لا سماع ولا برقياسه المهم هو جائزة مثلا حرامشني ان شاء الله السنه والثالثه رجحاني شي عطف بسرش المفعولية أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى نحو قام زيد وعمر قام زيد وعمر <تصفيق> لرب منعي لفظي ونحوه وانوهيش تاكمانيا قام زيد وعمر أكري عطف أنجام بدري ما نعنيه نرمي معناه شو هيج كير شهد بزنابيه ما عدام عطفيش شوي أصلا ولا مضعفة له يشتكي جنيه عطفك التضعيفك فيترجحه أو كاته راجحش يا راجح معطوف كابو واجب النصب ما نهيه على المفعولية راجح النصب ما نهيه ضعيف ضعيفش ما كرجحاني عطف بما هات لكوتاي مفعول مع باب الحال وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوفا باب الحال وهو وصف يعني اسمك مشتقة يعني وصفك مشتقة أمش في في في الكلام ويقع في جواب كيف ويعلام هيك بيدوزيتوا بزني كم حاله اگر وقع في جواب كيف او حاله كمثال ضربت اللصه يعني لذكم دام كارتا كدزا كتشيب بسرا بو بسرا بو جربكرتي بس بس ناويتي زور با اسني شاء الله حل بسكات لما انتهى الكلام على المفعولات مفعولات هل في مفعوله في باسكت ديت السرتشي عندك مفعولات التر يا عندك منصوبات عفوا كأمانش منصوبات لا <تصفيق> لا ريزي باس يعني باسانا كالبراوم مجانس ومناسبان هي اللي قبل شرعت في الكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط هل اسمك سيشرطي تياب بيت ام سيشرطي الله أبيت حال أن يكون وصفا أبيت بيت وصف بيت يعني جامت نبي يعني اسمك وصف مثلا جاء زيد ضاحكا مبتسما مكتوفا تماشاك ضربت اللص مكتوفا ما دم وصفة وصفه وصف هات بيت او بيت شيء بتحال والثاني أن يكون فضه بيت شيء بيت وخبرنا بيت فعل وفعلنا بيت اركاننا بيت والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف وذلك كقولك ضربت اللص مكتوفا. الله أمسية قيد من هنا، هاد اسميك أمسية قيدي تيابو أو اكريتشي شيء أقرب بيتا حال. فإن قلت يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى فانفروا ثبات. هذا كسر في ما فانفروا ثبات. <تصفيق> أما أشت ناو تعدي فكي فإن ثبات حال وليس بوصف والكلمة فانفروا, فانفروا ثبات يعني فانفروا متفرقين فانفروا ثبات فانفرو ثبات ثبات كلمية وصف، حتى صفية بس وصف نية فرقية إلا بين صفة قال وصف، فانفرو ثبات فليس بوصف وصف أبيت شي بيت مشتق بيت وصف أو ياك مشتق بيت اسم فاعل اسم مفعول أو بيت ألي أما <تصفيق> أجاب لي فنفروا ثباتا فإن ثبات حال أليه فنفروا ثبات حالا بلام وصف شنية تؤلي لتعريفكتا وهو وصف فضلة في جواب كيف أبي اسمه مشتقبة اسمه مشتقبت, مشتقبت الله ثبات اسمه مشتقبة اسم فعلية يسوون منه جاء زيد ضاحكا ضاحك اسم فاعل هنا ترى هي مشكلة جاء زيد مبتسما بون منه مكتوفا مفعول اسم مشتق حالة باسم مشتقها أو أصله أقربينيت حالها تو اسم مشتقني اسم فاعل اسم مفعول صفة أو أنانية أو كاتب زنا او مؤول بالمشتق شتى كهيه مؤول بالمشتق يعني حتى أجر مصدريه وها تبو إلا بتأويلي مشتقيها مشتقي كي يعني حال أصل تأشية الله ثبات لجملة حالة فنفروا ثبات يعني فنفروا كونكم متفرقين ثبات الله أما حالة بلام مصفيش من التقدير الصفية بمعنى متفرقين ديت بمعنى متفرقين ديت من كانت ألم وصف بيت ألم أصل ما بسم قوي أصل لك كلمك قوي أقر كلميك يشهاد شو نتو إلا مؤولة بالمشتق فانفرو ثبات فإن ثبات حال وليس بوصف وعلى ذكر الفضلة أقريك بيان بغيت <تصفيق> نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا تؤلي ولا تمشي في الأرض مرحا تعريفكت تعريفكت فضلي مرحا فضلني ولا تمشي في الأرض مرحا ممنوع يعني أنه إن صب على شيء مرح شئوي مرح بكبره ومره ده تو الله فضله بزين شو هالجملة كده الله أجر وانبيه بله حال فضله لا ده إلى كلام فيس في نبي ده تو مرح نلافل الآياتك بزينين جملة كتير حاتب بله ولا تمشي في الأرض لزوجيام مرو ألا أجر كسيوان تو حال أبي فضل بدي إسرش نبي وقال الشاعر ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا كسفن باله خليل الرجاء ليس من مات فاستراح يعني يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من زندويشي انما الميت من يعيش حزينا كئيبا كاسفا باله يعني متغيرا حاله قليل الرجاء يعني هيج اواتي شبه خوينيه لجياني ودور جينيه او براسي مردوي مردواه بات بيت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 بو إنما الميت من يعيش كئبا أو يكفى خفتاج أو مرضى متغير الحال قليل الرجاء <تصفيق> باله أو ك... كلمة كلمة لا تقلقوا من اجل ان يكون هناك اجر كسر كلمه كلمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه كاليمه إنما الميتو من يعيش كأيبانا كأيبان نتواني حذفكي كاسفن باله نتواني حذفكي يعني جعلين حالا بيشي بي, بي فضلا بي. بيت عمدنا بي في الكلام لتوورك كأيبان و كاسفن بالهو قليل الرجاء حذفك بزنين اتواني كلامك بدي بدستواء ناتواني الله أغر كسبيت بيت بين بلاء تووتت حال أبيه فضل بي لكاتي كيشان ناتواني أمانه كيشان حذفكي أي جوابتكي فإنه لو أسقط مرحا وكئيبا فسد المعنى فبطل كون الحال فضلتا أو قصية بطال أبيه توكي أبيه حال جيبت فضله أو أقل بيمبلين وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف أقل كسي كيش بيمبلت تووتوتا حال أبيه كرت جوابي كيف نحو قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا يعني ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني لا لا زايدا مفسد مذن أما حالة حال مؤكدة جريك لجريك يعني حال مؤكده لعاملها يعني ولا تفسدوا في الارض مفسدين وعقلكم من قبل بانهم توتت اباء حال كي كيف جوابي كيف ليله جوابي كيف جوابي كيف جوابي كيف جوابي كيف جوابي كيف جوابي جوابي كيف قلت ثبات بمعنى متفرقين الميم ثبات حتشن با وصفناها ثبت بمشتقينها تبيت مؤول بالمشتق بمعنى متفرقين فهو صفة تقديرا فهو صفة تقديرا يعني في التقدير مؤول بالمشتق بون منا جاء الامير وحده جاء الامير وحده إسا وحده وحده وحده مشتقني ونكيرشني بلام علماء علينا ماشياء جاء الأمير رومان مؤول مؤول مشتق آخي طبعاً قلت الثبات بمعنى متفرقين فهو صفه تخدير. والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجمله الي اشتيك امرها سيكمو لروه فضلا او ني يكلم في بيست بي من بينه ما بسم للفضله يا لدوي اركان الجمله بيت أوفضل لا يعني أو أو يك لم دروس إلا ذهنا درس بولا يهندق للطلبة يلا يهندل خالكي كحذف كلا كلامه في استمني نية بهج الشوازق واني فطلب معناه أو يكرر النبي للجملة مبتدأ وخبر نبي فعل فعل نبي مسنده مسنده إليه نبي أوفضل لا أجنال لرك لريم معناه معناه اللي واستد واضحه. بقول من ضربت اللصة. ضربت اللصة. سأ ما فعل فاعل مفعول به مكتوفا معناه, لسر وستاو. معناه تياها اللي سلو معناه تيا هي. الشواز اللي دانك يا أو كسانيك اللي يدرعون عواهبون. بعلم طول بو أو كجملة جملة, جملة درزكي. في ويسد بتشينها بفضلا في ويسد بفضل بفضلنا لذ درس کردی جمله. هر کاتی که، هر شتی که اساسیاتی جمله نبی، او پیوترف فقط. كوهر او هر ای حال نابی بکرته چی؟ مبتدا، خبر، فاعل، فعل. یعنی ارکان جمله نابی بشیبن، حال دن. بس. والمرادو بالفرضه ما يقع بعد تمام جمله. تمام جملش یا؟ جمله ثاب استفاء الاركان لا ما يصح الاستغناء عنه ان لدى جمله بك نكوي بك نيتيري كابو باش بعد تمام الجملة والحد المذكور للحال المبينه لا المؤكده او تعريفيه باسي كده وهو وصف فضله يقع في جواب كيف حال ابيتا دوبش حالي مبينه حالي مؤكده حالي مبينه حالي مؤكده الا تعرفيك متنكها والحد المذكور للحال المبينه لا المؤكدة، وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف؟ كات كيف بكارهنيت كيف بوتيا وببيانا، لما شيء وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف؟ نحو قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله أكبر كسر رحمه للبقرة. من جلم او تعريفي علماء كديانا وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف بو تعريفي حال مبين دائما اجنهم حالش من هي مؤكدة حال من هي مؤكدة سبوا المتماشه ولا تعثوا في الارض مفسدين لجل جاء زيد مبتسما سمبتسما مبتسما مبينة يمتعب مبينة يعني جاء زيد مبتسما كيف جاء زيد؟ مبتسما كيف يقول لكي همو حالك لا يقع في جواب كيف أي كم حالك يكتف في جواب كيف؟ مبينة بالنسبة لكي يتحدث عن حاليتي بوي ما وقع في جواب كيف؟ أجنا حال شيء لا يقع في جوابك ولا تعثوا في الأرض مفسدين حلو ولا تفسدوا في الأرض مفسدين أسألك المفسدين ولا تعثوا في الأرض إفسادا أبوهم مفعول مطلق بلى ملا في الأرض مفسدين حالة كونك مفسدين حالة توكيل عاملكيا مؤكدة لي عاملها. فأبو أمدبو الرأس الله والحد المذكور والتعريف المذكور في المتن للحال المبينة لا المؤكدة <تصفيق> هل يرشو بزانا الحال مبينة بيش يوثي الحال المؤسسة المؤسسة الحال المؤسسة بوشي فيوثي حالي مؤسسة يعني لنه جملكا نية يسببون جاء زيد هيا اشترك هيا تؤكده نا تنشئه الان جاء زيد مبتسما جاء زيد ضاحكا بويا بيوث مبين مؤسس اوانا مصطلحات بلان حالك خوي هيا اشترك هيا لنه جملكا عاملك هيا تلك توكيدياكي مؤكدة مؤكدة مؤكده اي شبته الشمشكه اوكتا مؤكده شبته سبه شواه يان عامله كي التوكيدكي ما اكدت عاملها يان ما اكدت مضمون الجمله يان ما، أك... يان مؤكده لصاحبها ماشي بليه. مؤكده لصاحبها مرحا رحم كانه يعني بياني شيء مرحا رحم لا تعثوا في الارض مفسدين يعني استامح عليك هاتوه مبين يشتيكه مبين يشتكني غير مبين بس يؤكد العامل <تصفيق> وشرطه تنشيره حال وشرطها التنكير شرط الحال ان تكون نشره فان جاءت بلفظ معرفه اجر شط حال بيت جاء جاءت بلفظ المعرفه وجب تاويلها بنشره وذلك كقولهم ادخلوا الأول فالأولى سأدخلو. أدخلو فعل فعلة. أدخلو فعل أمر مبني على حذف النون لأنهم من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فحده أو أركان جمل الرشد. الأول فالأوله. أم كلمه الأوله فالأوله. أم تركيبه. خي أصله يبغى أدخلو الأوله. يا كم حالة. فهاك حرف عطفة الأولى تكراره بس تلشيب وا هاتوا أم تركيبا ناوي الناوى حالية كم حالي دوم بوش باوش تعرفي بوش إعرابي ينهردو هردو اللفظة لفظك كوا بللي على تأويل مرتبين يا مرتبين ادخلوا الأول فالأول يعني حال كونكم مرتبين أثنين بياك والله الأول فالأول حال. أشتوني والله حالي كم حالي دوم؟ <تصفيق> كابو يا أستا. الأولا معرفية. بلانشيمة مؤول ببنكهة. ين فأرسلها العراقة فأرسلها. العراقة، الفلامي يبيها يعني بونا وش بي فيها، أسبيك بي شتيك فيها، أطلقها معتركة. أسبيك حيوانك، شتيك شتيك حيوانكاني تير، أرسلها العراقة. يعني أرسلها معتلقةً، مفتعلةً. الإفلام أو الإفلام وياك، يعني مؤول ب... بنكرة يعني هالشيك معناه حالة يا ابو الف لا ميكفي وابو إلا أوه مؤولة بشي مؤولة بنكرة وقراءة بعضهم لا يخرجن الأعز منها الأذلة بفتح الياء وضم الراء يعني برينشي لا يخرجن لا يخرجن فيصير في هذه الحالة الأذل بدءا ما الممكن ليخرجن... ان ليخ... يخرج من الممكن ان يخرج من الممكن يخرج خرج الممكن ان يخرج من الممكن ان يخرج من يخرج لازم أقبلين لا يخرجن وككل الرسم لا يخوانها المصحف لا يخوانها لا يخرجن لا يخرجن الأعز منها الأذله أذله مفعول به لا يخرجن الأعز منها الأذله أو إذا الصلاد داري إذا الصلاد تكاناته مفعول به والله لا يخرجن لا الأعز منها يعني أعزك أنك ندروه لا يخرجنا الأعز منها بلنتي بزليلي أو كاتئ الأذل أبنتي حال أو كاتئ الفلامشي بيويا بويك بفتح الياء وضم الرأ أبنتي لا فيصير في هذه الحالة الأذل حال لبره خرجت من لازمة يكتفي بمرفوع فعلكي وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زياده الألفي واللام الالف لا مكانش حرف زائد الف لام زائد حسايبوكيوكو او الف لام الزائدانه اشن السر اسماء مثلا الفضل العباس وكقولهم اجتهد وحدك ساجتهد أنت فعل فعل اجتهد فعل أمر مبني أنت فعل كيتي أركان جملة وحدك وحدك لبروي بروي كلميك وحدة مضاف بولاي ضميرك تو يعني أوت مضافش بولا شيء معرفة معرفية سوى وحدك معرفية أنك ريا دو كلمة وحدك عجتنا مضافه ولا يعني معرفه يعني معرفه يمكنك ربيتش بيت حاله بيتش بيت ابنك ربي كابو استا بفي لبر اضافه متى معرفه اجتهد وحدك يعني اجتهد منفردا وهذا مؤول بما لا اضافه فيه والتخدير اجتهد منفردا وصاحبها التعريف بنت. خلينا نضرب هيك. باش ان شاء